سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بِمَا أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مرث والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم